و أ س ب ا ب الرعايه و أ س ب ا ب الصلاح والفلاح ل ي أ خ ذ ليعرفوها حق ا م ع ر ف ة ويعملوها ب أ ص ح ص ف ة ويتخذوها أ و ث ق و أ ق و ى و أ م ت ن و س ي ل ة ف إ ن الله سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق ما خلقهم عبثا سبحانه وتعالى ولم يتركهم كذلك سدى كما قال سبحانه وتعالى افحسبتم أ ن م ا خلقناكم عبثا و أ ن ك م إ ل ي ن ا لا ترجعون وكذلك قال أ ي ح س ب ا ل إ ن س ا ن أ ن يترك سدى أ ي من غير أ ن يؤمر ب ا ل ط ا ع ة وينهى عن ا ل م ع ص ي ة ويبين له أ ج ر ا ل ط ا ع ة و س و ا ب ه ا و ع ا ق ب ة صاحبها و م آ ل ه وكذلك ر ق و ب ة و ا س م كذلك ا ل م ع ص ي ة والسوء ع ق و ب ة و ع ا ق ب ة صاحبها ف إ ن الله إ ذ ن خلق الخلق ل أ م ر عظيم ل ح ك م ة ش ر ي ف ة و غ ا ي ة ع ظ ي م ة من أ ج ل ه ا خلق الله الناس ينبغي أ ن يتعلموا و أ ن يدركوا ا ل ح ك م ة التي من أ ج ل ه ا و ل أ ج ل ه ا خ ل ق ه الله لان لم يخلقهم كما يظن أ ن أ ب ا ء الدهريون وسائر الجاهلين والضالين ه ؤ ل ا لأنما خلقوا ء ي أ ك ل و ا ويلبسوا ويتمتعوا وما إ ل ى ذلك لا والله إ ن م ا خلقوا لعبادته ومن أ ج ل أ ن يتعلم الناس ع ب ا د ة ربهم ويعرفوا حق وحقيقه ع ب ا د ة ربهم وصفتا ه كذلك وصوره هذه ا ل ع ب ا د ة و ض و ا ب ط ه ا و أ ح ك ا م ه ا وقيودها وكل ما يتعلق بها من أ ج ل ذلك أ ر س ل الرسل ل ي ع ل م و ه و أ ن ز ل الكتب كذلك ليتعلموا منها ويتخذوها مرجعا ومن أ ج ل ذلك كما تعلمون أ ر س ل هؤلاء الرسل ما للامه كما قال تعالى و إ ن من امه الا خلا فيها ب ذ ي ر وقال تعالى كذلك ولقد بعثنا في كل أ م ة في كل أ م ه رسولا ان ع ب د و ا الله واجتهدوا ل ط ع و ن من أ ج ل أ ن يتعلم الناس من أ ج ل أ ن تقوم ا ل ح ج ة عليهم وتتحقق ا ل ح ا ج ة لهم وتتجلى وتظهر ا ل م ح ج ة يعني ا ل س د ي د ة ا ل ر ش ي د ة القويمه ا ل م س ت ق ي م ة ا ل م و ص ل ة لهم إ ل ى تحقيق و القيام و اداء ما أ م ر ه م الله به على الوجه الذي أ م ر ه م به و على ما يرضيه و يحبه سبحانه و تعالى كما قال رسلا مبشرين و منذرين لئلا يكون للناس على الله ح ج ة بعد الرسل نعم Donc, c e s frères, après l'introduction par Khotwat al-Hajjah, le Cher, le cher、euh, commence par exprimer son plaisir et son bonheur partagé d'être、euh, réuni avec vous et le bonheur que cela、euh, provoque chez le croyant d'être uni avec ses frères pour l'apprentissage, même si cette union N'est、euh, pas, pas, pas, pas par les corps, mais par les esprits. Et le sujet que vous avez choisi, comme a dit s h e i r h est un sujet qui est d'une grande importance, surtout en ces temps de trouble s et de fitna. Allah est venu avec la création des êtres et des créatures et non sans but. Sa création est non sans but, mais il les a créés pour un but ultime et important. Et il, ce but n'est autre que. L'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et l'être humain n'a pas été créé sans, sans, sans but comme certaines personnes de notre époque voudraient le faire croire parmi les égarés, mais pour un but qui est le but suprême comme Allah Azza wa Jal l'a précisé dans les versets que le Cher a cités et qui est son adoration. Ce but ultime et suprême est obligatoire à apprendre et à connaître. Et. Ils ont, pas été cré... euh, et ils ont été créés pour cette adoration. Il est obligatoire pour eux d'apprendre ses buts ultimes et de les connaître. Et Allah a envoyé les prophètes et les livres pour qu soient... que pour qu'ils soient suivis et obéis. Et il nous a enjoints de, ob... de leur obéir. Et c h e h j s e que s vous i v a dire u e je s vous d r q u i s v s a s o i r e q u d que j o u r q u a i s s d i r u e je s o u s d i e q u s v u i vais r e q o u s d i e que je s u s d e q u i s vous a r e q j o d i r d e q e s d e q e s o u s i r إن شاء, الله إن, شاء الله. إن, شاء الله ان شاء الله وإذا أ ر د ت ما أن إن أترجم بذقة ش ء الله لو ل و ت ج ع في ا ا ل ل مشكله ل خير شاء ل ل هذه فختم الله سبحانه وتعالى هذه الرسالات بنبيه صلى الله عليه وسلم حيث كان ا ل أ ن ب ي ا ء يرسلون ويبعثون إ ل ى أ ق و ا م ه م خ ا ص ة و إ ل ى م د ي ن ة أ خ ا ه م ش ع ي ب ة و إ ل ى ثمود ة أ خ ا ه م ص ا ل ح ة و إ ل ى عاد أ خ ا ه م ه و د ة وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي ماتوا الى ق و م خ ا ص ة فبعدت إ ل ى الناس ك ا ف ة فبعث الله هذا الرسول صلى الله عليه وسلم حجه على الناس جميعا كل أ ق ط ا ر ي و أ م ص ا ر ي وكل الناس جميعا جعل الله هذا النبي لكل ص ر ا ح ة سبيل نجاتهم وطريقه خلاصهم وسعادتهم في الدنيا و ا ل آ خ ر ة و ف ل ا ح ه م وصلاحهم أ ي ض ايضا كما قال سبحانه وتعالى ب ن ه أيها الناس إني رسول الله قل وقال وقال الناس رسول إليكم تعالى وما أرسلناك إلا للناس يا إني جميعا تشيرا ونذيرا ي وما كافة أ وما رحمة للعالمين أرسلناك إلا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولذلك قال حتى يبين للناس ي بان ي ن ن ل ل س أ دينه ناسخ بهذه ا ل أ د ي ا ن و أ ن شريعته كذلك و أ ن ه من اتبعه فقد اتبع ومن صدقه فقد صدق د ع و ة السابقين من إ خ و ا ن ه ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين من لدن نوح Et Allah a y ミ a スイルカリメティブーイソーエ a ディカ e メ clôturer cette religion par l'envoi de モハメトララアイセレム à tous les gens. Après qu'il n'ait envoyé les autres prophètes avant lui à leur peuple. Certes, Allah a envoyé u Rasul pour clôturer cette religion et, et l'adresser à l'humanité tout entière. Et Allah a dit Je t'ai envoyé à tous les gens. Celui qui le suit aura suivi les prophètes et celui qui lui aura obéi aura obéi de cette façon à tous les prophètes. ç a v a d'Allah. e r s لو أ ر د ت م أ ن ت ت أ م ل و ا قليلا ر أ ي ت م كيف كان ت ظ ا ف ر وتناصر وتازر وتصديق ك ك كيف ك ذ ل ا ن ت كذلك وتحقيق وترسيخ د ع و ة من سبق كما نجد مثالا واحدا من ك ل م ة عيسى ابن مريم لبني إ س ر ا ئ ي ل إ ذ قال لهم يا بني إ س ر ا ئ ي ل اني رسول الله اليكم مسبقا لما بين يدي من التوراه ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه احمد فلم فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين هكذا إ ذ ن نجد هذه ا ل ز ع و ة كما قال سبحانه وتعالى في س و ر ة البقره ان كنتم شهداء حضر يعقوب الموت ا ل ق ا ر ا ل د ل ي ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك إ ب ر ا ه ي م و إ س م ا ع ي ل و إ س ح ا ق إ ل ه ا واحدا والذي ن ن مسلمون ح له ك ذ إذن و ا ن ب ي عليه صلى الله عليه وسلم كما قال ل كما ا و ن ف س بيده م ا يسمع أ ح د به يعني لا يسمع أ ح د برسالته وبدعوتي فلم يؤمن به أ ي أ ب الايمان به يهوديا كان أو أ و نصرانيا إ ل ا كان حقا علي ه أ ن يدخل النار عند دخل النار لما アルセラーをビルダーをディネクハピー、ワーマたンナーセビッキバイキャマセアティー、ワンダラーホンキャザリ La parole de Isa a.s. à Bani i s r a i l quand il leur a dit Je ne suis que venu comme confirmateur de ceux qui, venu avant, de ceux qui sont venus avant moi et annonciateur après moi d'un prophète se nommant Ahmed et à ceci ils ont répondu Ceci est une sorcellerie claire. Certes, إ ب ر ا ه ي م عليه السلام الله أ ن يبع... يبعث ل أ ه ل مكه ة من م ي س ع من يعلمهم الكتاب و ا ل ح ك م ة ويزكيهم كما جاء في قوله تعالى هكذا كان ح ر ي ص و في دعوتهم ن أ ج ل أ ن تتعلم ا ل ب ر ي ة و ا ل ا ن س ا ن ي ة والخليقه يسمع هذا الكلام كلام الله الذي يحيي النفوس ويزكيها ويهديها ويمنعها أ س ب ا ب ا وسبل الشقاء والضلال و ا ل ا ن ر ا ف ويهديها سبل ا ل س ع ا د ة و ا ل ه د ا ي ة و ا ل ا س ت ق ا م ة والجنه ة ولذلك أ ي ا الإخوان كما قال سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إ ذ بعث فيهم رسولا منهم رسولا من أ ن ف س ه م يتلو عليهم آ ي ا ت ه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب و ا ل ح ك م ة و إ ن كانوا من قبل ف ي ضلال مبين فلذلك ينبغي على الناس أ ن يتبعوا الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال في حقه ربه هو الذي أ ر س ل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هكذا مثلا وينبغي إ ذ ا على ا ل إ ن س ا ن ان والهدى كما, كما عرفه العلماء هو ما بعث الله به نبيه من العلم النافع ليعمل به, به الناس أ و كما قال ابن القيم مثلا هو م ع ر ف ة الحق والعمل به فجاء بالعلم النافع والعمل الصالح فهما يعني أ ص ل ا ل ه د ا ي ة وسبيل حق ا ل ع ب ا د ة أ ي كيف يعبد الناس ربهم سبحانه وتعالى يتعلمون ح ق ي ق ة ا ل ع ب ا د ة كما قال فاعلم انه لا إ ل ه إ ل ا الله واستغفر لذنبك فهذا العلم النافع الذي ينفع صاحبه فما هو العلم النافع؟ يعني العلم العلم ما أساسا قام هو عليه الدليل يعني أ ن ي ك و ن قائما على الدليل وهو ادراكك الشيء على حقيقته وعلى ما هو به والنافع منه ما جاء به الرسول كما قال العلماء وكل من فارق الدليل ضل السبيل ولا دليل إ ل ا ما جاء به الرسول ولذلك سبحانه وتعالى جعل رسالته ن ع م ة و م ن ة منه لخلقه ينبغي يشكروا الناس أن على イブラームはあ h はさらに、あれはさらに、あれはさ a に、あれは i n に、あれはさらに、あれはさらに、あれはさらに、あれはさらに、あれはさらに、あれ i さらに、あれはさらに、あれはさらに、あれはさらに、あれはさらに、あ e はさらに、あれはさらに、あれはさらに、あれはさらに、あれは Et leur enseigner la parole d'Allah afin z a wa Zal qu'ils soient guidés et par cela rectifiés. Et certes, Allah a z a wa Zal comblé ses bienfaits envers ses serviteurs, puisqu'il leur fait suivre la voie de leur prophète. Et la voie, comme l a expliqué les savants, c'est le fait de suivre la trace et l'enseignement du prophète ou d'être sur la vérité. ولكن ذ ل ف إ ا لن ب ي ص ل ى الله ع ل ي ه و س ل م ا ل ذ ي أ ر س ل ه ا ل ل ه م ويسالونه ل ا ش ر ي ة جمعاء ك م ا ن ق و ل إلى ا ل إ ن س ا ن ي ة ي ع ن ي في ك ل ا ن ح ا ء و ا لديهم أ ويسالونه لديهم و ل س ا ن ل و ن ه ل د ي ا ن صحيح وظاهر مبين و ب ر ح م ة وحلم و ح ك م ة يعني كما قال سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أ ن ف س ك م عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين ر ؤ و ف ا ل رحيم ينبغي أن يعرف الناس حقيقة أن الناس هذه ا ل د ع وحق ة التي جاء به و هذا الرسول أو حقوق ه ذ الذي ا ر س و ل صلى الله عليه وسلم الذي جاء بها فينبغي أن يعمل م ك ان ي ق و و ل ي ن ب ي ي أن ؤ م ن به و ي ن به ويصدقوه فيما أ خ ب ر ه م به ويطيعوه ن أن ب ي ي كذلك فيما أ م ر ه م به و ي ن ب ي ي كذلك أن ع ب د ا ل ل ه على ا ل ط ر ي ق ة التي كان عليها و ا ل ع بالصفه و ا ل ص و ر ة و ا ل ك ي ف ي ة التي طبق ا ل إ س ل ا م عليها ل أ ن الله جعله عليه ا ل ص ل ا ة و السلام جعله أ س و ة للناس في أ ق و ا ل ه و أ ف ع ا ل ه و حتى في تقريراته صلى الله عليه و سلم حتى يتعلم الناس الخير و يدرك الناس الهدى و يحقق الناس الصلاح ويسعد الناس و ي ح ت د ي الناس وينجو كذلك من النار عياذا بالله فالله سبحانه وتعالى إ ذ ا لما أ ر س ل هذا الرسول بلغ والحمد لله هذا الدين فبلغ ا ل آ ف ا ق وكل النطاق والحمد لله ا ل آ ن الحمد لله الناس يعرفون ح ق ي ق ة هذا الرسول و أ ن ه بعثه الله سبحانه وتعالى ليدعو الناس ليبلغ ا ل ل ن ا س الرسالة ا ا ل ر ب ن ي ة ف أ ن ز ل الله سبحانه وتعالى هذا ا ل ق ر آ ن الذي جعله الله تبيانا لكل شيء الذي ما فرط الله فيه من شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء و بل جعله الله هذا الكتاب يهدي من اتبعه و أ خ ذ به إ ن هذا ا ل ق ر آ ن يهدي للتي هي أ ق و م ف إ ذ ا فالله سبحانه وتعالى أ ن ز ل على الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هذا الكتاب ليتبعه الناس و م س ب ق به الناس ويعمل به الناس كما قال سبحانه وتعالى اتبعوا ما أ ن ز ل إ ل ي ك م من ربكم ولا تتبعوا من دونه أ و ل ي ا ء قليلا ما تذكرون وكذلك قال قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا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 بسبب اقرائه و إ س م ا ئ ه وتعليمه ودعوه الناس إ ل ي ه ويعروه كما قال سبحانه وتعالى و أ و ح ي إ ل ي هذا القران آ ن أي ل ب ي ص لانذركم ى ل ل عليه وسلم وأوحي إلي ه هذا وأوحي به ومن ب ل ه إ ذ ن هذا ب ل ا ه للناس ولينذر به والايات في هذا المعنى جاءت ك ث ي ر ة أ ي ه ا ا ل إ خ و ا ن إ ذ ن الله سبحانه وتعالى أ ن ز ل عليه هذا ا ل ق ر آ ن و أ و ح ى إ ل ي ه هذا ا ل ق ر آ ن ف أ م ر ه بتبليغه كذلك للناس فقال يا أ ي ه ا الرسول بلغ ما انزل إ ل ي ك من ربك نعم نعم إن نعم بعد على ما رأيكم ترجمت جميل نعم يا شيخ يفوت الكثير شيء الدرس لا الإخوة شاء الله شيء جميل جدا هكذا لو حتى لكن ا لن تتركوا م انفسكم لن ع ل تتركوا ا ل ن ف س ج م لن ت ت إن ش ا ء ا ل ل ه إ ن ف ا ك م لن ل تتركوا ا ن ف ا ل ل ه س ب ح ا وتعالى ن ه أ م ر ه بالبلاغ ولقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما انزل إ ل ي ه من ربه وتذكرون لما تقراون وتعرفون اول ما نزل عليه الوحي يومئذ لم يكن يقرا ولم يكن يكتب لما نزل عليه جبريل قال اقرا قال ما انا بقارئ فقعت أ ر ب ثلاث مرات, مرات بعد ذلك فقال الحمد لله ربه سبحانه و تعالى علمك ما ق ا لم و ل ك ما لم تكن تعلم و كان فضل الله عليك عظيما فاوتي النبي صلى الله عليه و سلم جوامع الكريم و فواتح الكريم و خواتم الكريم صلى الله عليه و سلم فانزل هذا القران الكريم و تعرفون فضائله و تعرفون يعني بكل ص ر ا ح ة خصائصه وتعرفون كذلك مظاهره وتعرفون كذلك آ ث ا ر ه في الناس في كل المستويات جعله كتابا جامعا ومانعا ونافعا وماتعا وجعله م ع ج ز ة بهذا النبي صلى الله عليه وسلم تدل كذلك على صدق رسالته وصدق كذلك ب ع س ت ه وان هذا النبي انما أ ر س ل من الله سبحانه وتعالى حقا وصدقا و ح ق ا و ح ق ي ق ة أ ي ض ا وكذلك إ ذ ن أ و ح ى الله إ ل ى نبيه صلى الله عليه وسلم ل أ ن ه لا يستطيع الناس فهم ا ل ق ر آ ن الكريم هكذا يعني في بعض أ ل ف ا ظ ه التي جاءت م ج م ل ة أ و بعض عباراته التي جاءت م ب ه م ة أ و جاءت كذلك م ط ل ق ة أ و كانت كذلك ممكن جدا ع ا م ة فالحمد لله أ ن الله سبحانه وتعالى أ و ح ى أوحى إ ل ى نبيه و أ ن ز ل عليه كذلك يعني كما قال سبحانه وتعالى و أ ن ز ل ن ا إ ل ي ك الذكر لتبين للناس ما نزل إ ل ي ه م ف أ و ح ى إ ل ي ه ا ل س ن ة وجعل ا ل س ن ة كذلك م ب ي ن ة للقران آ ن ل فجعل ل ك ر ي م ا س ة مفسرة للقرآن الكريم و ف ر ح ت ى ل ل ق ر آ ن الكريم و م و ب ح ة كذلك ل ل ق ر آ ن الكريم بغير ا ل س ن ة لا يستطيع الناس فهم ا ل ق ر آ ن الكريم بغير ا ل س ن ة لا يستطيع الناس تطبيق يعني ما خطبوا به وما كلفوا به وما أ م ر و ا به من العبادات والشعائر على الوجه الذي يريده الله تعالى وعلى مراده سبحانه وتعالى وعلى صحته إ ل ا إ ذ ا جعلوا يعني سبيلهم ودليلهم ويعني لذلك وعلى ص ح ة ذلك ا ل ق ر آ ن الكريم ولذلك لما ت ت أ م ل و ن في قوله و أ ن ز ل ن ا إ ل ي ك الذكر لتبين لانه ن س ما ز ل ل إ ي يدرك ا ل إ ن س ا ن أ ه م ي ة ا ل س ن ة لفهم ا ل ق ر آ ن الكريم وتفسير ا ل ق ر آ ن الكريم هكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم في يعني بين في أ ح ا د ي ث كيف أ ن ا ل إ ن س ا ن ينبغي له أ ن يفهم على ضوء ا ل س ن ة ذلك وحذر من الذين يستدعون الاستغناء والاكتفاء بالقران آ ن و ل ا س ت غ ا بالقرآن ء كذلك عن السنه ة الصلاة لا إنما عليه قال لا الفيرنا رجلا على شبعان يقول القرآن ما وجدته في القرآن حلالا حللته الحرام على نفسي لا قال ألا هتلت القرآن ومثله إنما متكئا شبعان ما وما وإني نفسه حرمته م ع أريكته في في وجدته وجدته حسب أي هكذا إذن ولذلك أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة و أ ه ل ا ل ا س ت ق ا م ة والصلاح و أ ه ل الهدى كذلك والاتباع هؤلاء الذين ي أ خ ذ و ن بالكتاب و ا ل س ن ة معا ً حتى يفهم ا ل إ ن س ا ن أ م ر ب ا ل ص ل ا ة أ ي ن في ا ل ص ل ا ة ك ي ف ي ة ا ل ص ل ا ة و ف ة ا ل ص ل ا ة أ ي ن في ا ل ص ل ا ة بيان عدد ركعات ا ل ص ل ا ة وغيرها من أ ح ك ا م ا ل ص ل ا ة وتلك التفاصيل والدقائق التي تتعلق بفقه ا ل ص ل ا ة كذلك الصيام كذلك الحج كذلك ا ل ز ك ا ة إ ل ى غير ذلك من ا ل أ ح ك ا م لولا ل س ن ة ففي السنه ة وفي السنة أدرك ذلك عباد ذلك ل أدرك ادرك ذلك عباد الله الناس هذه ا ل ح ق ي ق ة فلذلك لما اخترتم وجوب الرجوع إ ل ى الكتاب و ا ل س ن ة هكذا يعني عندما يريد الناس ان ي ت ع ل م شيئا فينبغي أ ن ي أ خ ذ و ه م ا من الكتاب و ا ل س ن ة عندما يريد الناس يعني ممكن جدا ا ل ف ص ل في ق و ي ة اختلفوا فيها يرجعون إ ل ى الكتاب و ا ل س ن ة وفضل خلاف أ و نزاع ن ش أ يعني بسوء فهمهم أ و تفسيرهم أ و قراءتهم أ و شيء من هذا يرجعون إ ل ى الكتاب و ا ل س ن ة كما سياتي ان شاء الله بيان ذلك المهم؟ ف إ ن ه صلى الله عليه وسلم كما بلغ ا ل ق ر آ ن في مبناه ولفظه حتى ا ل آ ن ن ق ر أ ه كما ق ر أ ه النبي صلى الله عليه وسلم و ن ق ر أ ه كما أ ن ز ل على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال والحمد لله محفوظا ل أ ن الله تولى وتعهد بحفظه فقال سبحانه وتعالى إ ن ا نحن نزلنا ل ذ ك ر و إ ن ا له لحافظون وإنا له ح فحفظه ظ ف الله سبحانه وتعالى في مبناه وحرفه ولفظه وكذلك حفظه في معناه بحلو السنه لما قيض لها ائمه الله تعالى أ عدولا ينفون عنها حملات الوضاعين والغلاه المؤولين والمحرفين ونحو ذلك من اعداء السنه وادعيائها والنبي خ ص و م ه ك ذ ك والله ا س ب ح ه حفظها والحمد لله وتعالى والحمد ف ح حفظ ف ظ القرآن السنة فهذا ا ل م ب ن المبين والنبي وذاك هو المبين عباد الله والنبي صلى الله عليه وسلم الذي, أرسل الذي بلغ والحمد لله هذا الدين فلم يفارق أ م ت ا ن ولم يلقى ربه حتى بلغ هذا الدين وترك أ م ت ه على المحجة على البيضاء تركها على البيضاء. يعني كما قال عشو على مثل البيضاء قال على يعني ع ش وقد صن لينها كنهارها تركتكم وتركهم يسيروا هلك مثل الحمد على عنها البيضاء لا إلا لله وقد علمهم كل شيء وهذا ب ش ه ا د ة حتى الكفار اليهود في ا ل ح ق ي ق ة كما في صحيح مسلم يعني أ ذ ك ر الحديث باختصار في صحيح م س لما ل م جاء ذلك اليهودي لسلمان فقالوا إ ن نبيكم علمكم كل شيء حتى الخرافه ك ذ ا يريد ع ان يقول يا معشر المسلمين أ ن ت ر ح م د الله على نعمتي وعلى, وعلى بلاغي ودعوتي وبياني ونصحي وتعليم ي هذا الرسول أ ر س ل إ ل ي ك م رسول علمكم كل شيء علمكم مسائل ا ل ع ق ي د ة ومسائل ا ل ع ب ا د ة ومسائل المعاملات ووسائل المجالات ا ل أ خ ر ى ما شاء الله علمكم كل شيء علمكم حتى كيف تقضون حاجتكم أ ي ل م ا ت أ ت و ن حاجتكم تريدون قضاها ء كيف أ ك ر م ك م الله كيف, يكون الإنسان كيف يقضي ك كيف و ن الإنسان ي حاجته لا يستقبل و ا قبلها ر غ ا ئ ط أ و ب و ل كما في ح د ي ث أ ن ا أ ق ص د حديث سلمان نفسه الذي قال له أ ج ل أ ر د عليه لما قال نبيكم علمكم كل شيء حتى الخير ارد عليه و أ ج ا ب ه بقوله أ ج ل نهى ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم ان نستقبل ا ل ق ب ل ة لغائط أ و ب و ل أ و أ ن نستنجي بميامننا ولها ل أ ن نستنجي برجيع أ و عظم او ب أ ق ل من ث ل ا ث ة أ ح ج ا ر وكذلك عفوا كتاب كتاب كتاب البخاري العلم العلم الإيمان الإيمان جاء كتاب باب كتاب الإيمان باب زيادة الإيمان في في في في صحيح أعني يعني في ونقصانه وكذلك ان لم تخضي ذاكرتي في كتاب الاعتصام ب الكتابي ع يكتبه ا الاعتصاب الكتابي والسنة ذكر السنه ر وهو رواي تقرؤونها من عمر بن أن المؤمنين طارق شهاد رجلا جاء فقال كتابكم آية في يا يقصد إلى الخطاب لو عمر كتابكم نزلت نزولها لاتخذنا أ أي أي ل الآية الآية ه عمر ع ي ي فلما ب د و أ ن ه ا نزلت يوم ع ا ر ف ة وكان ذلك اليوم م و ا ف ق ا ليوم ا ل ج م ع ة ا ل م باختصار ويؤكد ي ي د و ؤ ويدل على ذلك ويعرض القول بذلك ما نعم جاء ابن ابن للرواية في تفسير ابن كثير نعم في تفسير ابن كثير كثير ذكر أثراً أ و ر د ه الطبراني في معجمه بسنده إ ل ى أ ب ي ذر قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إ ل ا وذكر لنا منه اي علم اي أ علمنا منه شيء يعني هكذا إذن والحمد لله وتعرفون هكذا لله والحمد أنه ل م ا س أ ل ه اصحابه ما ع س ا كنت م أ ق و ل و ا ف ي وفي وفي وفي وفي وفي وفي وفي وفي وفي وفي وفي وفي و ن ي وفي و ف وفي وفي وفي وفي وفي وفي وفي وفي وفي ا ف ي و ل ي وفي وفي وفي وفي وفي وفي وفي وفي وفي ل ف ي وفي وفي وفي وفي ل ف ي وفي وفي وفي وفي وفي وفي وفي وفي وفي وفي وفي وفي وفي وفي وفي وفي وفي وفي وفي وفي وفي وفي وفي وفي و و ف ولذلك ا ل أ ح ا د ي ث في ذلك شاءت كثيره المهم باختصار فالنبي صلى الله عليه وسلم فف يعني ذكر أ م ت ه و أ و ص ى اصحابه ب أ م ر عظيم ل أ ن ه من بعده سيحصل خلاف وتقع فتن وتعرض كذلك أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة ي على ن ي ع غير ما كان عليه ا ل أ و ل و ن الذين هم في عهده صلى الله عليه وسلم والذين هم يعيشون معه صلى الله عليه وسلم فيرجعون ا ل أ م ر إ ل ي ه ويتبعون سنته و ي أ خ ذ و ن بقوله وبتوجيهه وهكذا كانوا اذا, إذا جاء بخلدي أ و وقع في بالي أ و ط ر أ على أ ح د من الناس فهم أ و ت أ و ي ل يرجع إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم ليقومه ويقيمه ويصححه ويوجهه وهكذا تذكرون لما أ ن ز ل الله سبحانه وتعالى قوله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم أ و ل ئ ك لهم ا ل أ م ن و ه م م ه ت د و ن سوف تعرفون حديث ابن مسعود لما قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أ ي ن ا لم يظلم نفسه ف أ ي ن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الذي, تعنون ليس الذي تظنون اي ليس هذا الذي تكرمونه اولم ت س م ع و ص ي ة العبد الصالح لابنه يعني و ص ي ة ل ق م ا ن ة لابنه لما ق ا ل يا بني لا تشرك بالله إ ن الشرك لظلم عظيم وهكذا أ ي اخوان يرجعون إ ل ي ه ويصدرون عنه وينضبطون ب ه د ي ه ويرتبطون بدعوته بالكتاب و ا ل س ن ة فلكن ولذلك ع ب نزلت م النبي صلى الله ا عليه وسلم في وقته وحياته نفع امته ومنع امته وكذلك بعد وفاته كذلك نعم رسالته تنفع امته و ت ن ع امته تنفعهم في جمع ي وجلب ي وتحقيق وتحصيل ي ويعني أ س ب ا ب الصلاح والدوام على ذلك والاستمرار والاستقرار كذلك إ ل ى أ ن يلقوا الله على ذلك إ ل ى أ ن ي م و ت على ذلك والحمد لله ويمنعهم كذلك من الضلال والزيغ كقوله صلى الله عليه وسلم إ ن ي تارك فيكم ما لم يعني ما لم تضلوا يعني لو م ت ل ا ا إن تمسحتم به كتاب م بكتاب الله سبحانه وتعالى ف إ ن ك م تلتزمون بذلك وتنضبطون وترتبطون بذلك ف ل م تضلوا بعد وفي ر و ا ي ة كما جامر وعند مالك وكذلك أ و ر د ه ا الحاكم المهم إ ن تركم فيكم ما ان تمسكتم بهما لن تظلوا بعدي كتاب الله وسنه ا ل فلكي ي ع س م الناس أ ن ف س ه م من الضلال ولكي يحسم الناس ما حصل بينهم من النزاع ولكي يرفع الناس ما وقع بينهم من خلاف لا يرجعون إ ل ى أ ه و ا ئ ه م ولا إ ل ى أ ز و ا ق ه م ولا إ ل ى شهواتهم ولا إ ل ى اعصابهم ولا إ ل ى آ ر ا ئ ه م وعقولهم ولا إ ل ى ما يشتهون أ و لعل بعضهم متاثر بشبهه و ا ل آ خ ر أ ث ر ت فيه ش ه و ة وغيرهم كيف كان ا ل أ م ر كيف إ ن م ا والحمد لله ربهم سبحانه وتعالى أ غ ر ه بما يدفع كل ذلك ويرفع ذلك ويمنعهم بطوله ما وقع بينهم من خلاف فقال مثلا فان ت ن ز ع ت في شيء فردوه إ ل ى الله والرسول بعدما قالوا يا ايها الذين آ م ن و ا أ ط ي ع و ا الله و أ ط ي ع و ا الرسول و أ م ل ا ء ه كن فان تنازعتم في شيء فردوه إ ل ى الله والرسول إن كنتم تؤمنون ب ان ل ل واليوم الآخر ه إ كنتم تؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر ذلك خير و أ ح س ن ت أ و ي ل ا هكذا إ ذ ن ولذلك إ ذ ن الآيات كما ل ت والطاعه ن قبل قليل ج ء ت كثيرة يعني في, في, في, في, في أمر ا ن ا س ب ة ا ل ل تعالى ت عليه ع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم و ر ف نفسها ذلك والطاعة ن يا إخواني فالطاعة نفسها كما تعلمون هي م و ا ف ق ة المطلوب على ا ل وجه المراد ويطلب ا ل بفعل ذلك و ل ذ ل ر ن ا ل ا ي ا ي ذلك ا ت الله و ر ع ل ك م م و ن يا ايها ا ل ي م ن ا اتي الله به و رسول ه و ي ت ق ر ب إ ل ى الله واتي رسول ذ ل ك و ت ر و ل الله ا ت ي ر و ل الله واتي ر ل الله واتي رسول الله واتي رسول الله واتي ر س و الله و ا ي الله واتي و الله واتي ر و ل الله واتي ع و ا الله واتي رسول الله ت ي رسول الله ن ا ت ي رسول الله و ا ر س و ه إ ل ى ا ل ل ه و ا ل رسول إن كنت ت ؤ م ن و ن ب الله و ا ل ي و م ا ل آ خ ر ذ ل ك خ ي ر و ل ا ل ل ويتي س و الله و ي ت و ل ا ل ل ويتي ك ا ل ل و ر و ن من ي ط ي ع ا ل رسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظة. هكذا ولهذا أرسلناك اذن أيها إخوان نقول فالرجوع الى الكتاب الكريم اي الى الكتاب أي القران الكريم وكذلك ا ل س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي على الناس أ ن يرجعوا إ ل ى ذلك ورجوعهم ينبغي أ ن يكون صادقا ورجوعهم ينبغي, ينبغي أ ن يكون خالصا أي خالصا من الشهوات والشبهات و ا ل آ ر ا ء و ا ل ت خ ل ي ط يعني ترجع بصدق وبحق ولما تحكم كتاب الله و س ن ة نبي صلى الله عليه وسلم على نفسك تكون صادقا في ذلك ا ل ت ح ك م وصادقا في ذلك التحكيم وصادقا كذلك في العمل بذلك الحكم ومقتنعا ؤ م م ن ا به و ومستسلما ومسلما ومتبعا والحمد لله كما جاء لله فلا ي ا آ ي ة ل فلا ك ر ي م ة وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أ ن ف س ه م حرجا مما ق ر ي ت ثم لا يجد في أ ن ف س ه م حرجا مما ق ر ي ت و ي س ل م تسليما إ ذ ن فلا بد أ ن يجتمع الناس على ذلك والحمد لله قد يقول ا ل إ ن س ا ن الناس اليوم كلهم يرجع لكتاب ا ل س ن ة تقول لا إ ن م ا الرجوع إ ل ى الكتاب و ا ل س ن ة يعني الرجوع إ ل ي ه م ا بقراءتي وسماعي ا ل وعلمي وعقلي وفهمي وفقهنا جاء فيهما وفهمهما على مراد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بمعنى ل أ ن ه قد يرجع إ ن س ا ن ا ل ك ت ا ب ويؤول ويحرف ويفسرها ويفسره على غير مراد الله سبحانه وتعالى كما هو ش أ ن الخوارج وكما هو ش أ ن الطوائف ا ل ض ا ل ة الذين زاغوا مالت قلوبهم عن الحق وانصرفت كذلك عقولهم عن الجاده وكذلك نفوسهم عن الهدى وكذلك أ ل س ن ت ه م كذلك عن ا ل إ ق ر ا ر وذكر والاعتراف واتباع الحق إ ن م ا ماذا يفعلون يتخ... يلتمسون ع ن ي ي ويتحرون ويتبعون و ي أ خ ذ و ن ويستدلون بالمتشابه الذي يحمل وجوها متعدده و م خ ت ل ف ة فيعملون ذلك ويعملون بهذا إ ن م ا هؤلاء هذا ديدن أ ه ل الضلال أ م ا اهل ا ل س ن ة فيردون وها أ ت ب ا ع النبي صلى الله ع ل ي د و ن ا ل م ت ش ا ب ه إلى المحكم ويفسرون ا ل آ ي ة بالحديث هذا هو سبيل الهدى وهذا دليل الحق والصواب وهذا هو منهج أ ت ب ا ع النبي صلى الله عليه وسلم بحق وصدق لا ب بدعاء فقط وانتساب يعني هكذا مجرد لا يا اخواني انما كما قلنا اليوم طوائف كثيره تدعي الرجوع الى جسدي والسنه ويقول نحن نسهم حتى القاضيانيه المرزغون الاحمد القاضياني لما دعوه حره ايات واولها ليلبس لي ويدلس على أتباعه وكذلك الصوفي وكذلك طوائف ك ث ي ر ة إ ن م ا لكي ي ج و الناس ولكي يسلم الناس ولكي لا يصيب الناس يعني هذا هذه ا ذ ه ا ل ن و ث ة أ ي لا تصيب عقولهم وقلوبهم ولا تكدر كذلك هذه ا ل أ ك ب ا ر و ا ل أ و ط ا ر م ع ا ر ف ه م وتصوراتهم أ و علومهم ومعارفهم إ ن م ا جعلوا ذلك ي على ن ي المقياس والنبراس الذي جعله الله سبحانه وتعالى جعل أ ص ح اصحاب ب النبي ف أ ا ل ن ب ي يا ا إ خ و ن ي فاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أ ع ل م الناس بهذا الدين و أ ع م ل الناس كذلك لتعاليمه و أ ف ه م الناس وما ل ى غير ذلك من, من هذه السمات والصفات والخصائص والفضائل ا ل ف ا خ ر ة الفاضله ة الذين ربنا ا ن ب س ح وتعالى لما حذرنا من م ش ا ق ة و م خ ا ل ف ة الكتاب و ا ل س ن ة و م ش ا ق ة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك يعني من مشاقه ومخالفته م ش ا ق ة منهج ا ل ص ح ا ب ة وسبيل ا ل ا ل ص ح ا ب ة ل أ ن هؤلاء كما قال ابن مسعود من كان منكم م ت أ س ي ا ف ل ي ت أ س ى ل أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم ف إ ن ه م كانوا أ ب ر هذه ا ل ا م ة قلوبا و أ ع م قوما ه ا علما أ أ ق ل تكلفا ه ه ا و ح س ن ح ل اختارهم وأصرعهم قوما هديا الله سبحانه وتعالى ل ا ق ا م ة دينه و ص ح ب ة نبيهم ف ر واتبعوا فإنهم كانوا اثارهم ف إ ن ه م كانوا على الهدى المستقيم المهند اختصار باختصار يا إخواني ف إ ذ ا كما قلت ا ل آ ي ة الكريمه ة و انظروا ي من المؤمنون يومئذ هم الصحابه قال تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى و ن ص قال ه جهنم وساءت مصيره اذن هذا ملازم للصفه الاولى ولذلك ينبغي على الانسان ان يعلم ب أ ن اتباعهم للك يعني لمنهج ا ل ص ح ا ب ة في فهم الكتاب والسنه هو, الـ هو, الـ هو المنهج القوي والطريق ه و و ا ل أ س ل و ب الحسن السليم والدليل على ص ح ة وصدق الرجوع لكتاب والسنه ة وصحة ف م الكتاب والسنة وهو وهو وصلاح ا ل وكذلك س ن ة و واقع العائدين لكتاب و ا ل س ن ة و ك ك ذ ل و س ل ا م ة يعني كذلك حال ومال الذين يسرون عن الكتاب و ا ل س ن ة ولهذا جاءت آ ي ا ت ك ث ي ر ة تعلمون أ ي ه ا ا ل إ خ و ا ن في, في قوله صلى الله عليه وسلم بالرجوع إ ل ى سنته لما كما قلت قبل قليل كما قلت قبل قليل اني قد تركت فيكم أ ي حديث انني صلى الله عليه وسلم كما هو في م ص د ر ك الحاكم وصحه الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي ذكر في صحيح الترغيب والترهيب قال إ ن ي قد تركت فيكم ما إ ن اعتصمتم به ف ل ن تضلوا بعدي إ ذ ا يريد الناس عدم الضلال وكل الناس يريدون عدم الضلال ولكن ليست عدم ا ل إ ر ا د ة أ و ا ل إ ر ا د ة بمجرد ا ل أ م ن ي ة أ ي إ ذ ا أ ر د ت خيرا ل ي س بمجرد ا ل أ م ن ي ة و إ ذ ا كذلك ما أ ر د ت شرا و ل ي س بمجرد ا ل أ م ن ي ة ينبغي أ ن تعرف الحق وتتبعه وينبغي أ ن تعرف العلم النافع وتعمل به وينبغي أ ن تعرف كذلك المنهج الصحيح وتتعلق به وينبغي أ ن تعرف كذلك المصادر ا ل ش ر ع ي ة فترجع إ ل ي ه ا فتفضلها وتقدمها على غيرها وتجعل كل المصادر ما سواها تاب تجعله تابعا لها مندرجا تحتها منضبطا بها قائما عليها لا يستقل عنها أ ب د ا فلذلك أ ي ه ا ا ل إ خ و ا ن لما قال كما قال يعني عبد الله بن مسعود تذكرون في ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة التي أ و ص ا ن ا ل ل ه تعالى بها أ ن نتبع هذا الصراط المستقيم أ ن نسير عليه س ي ر ة و م س ي ر ة ص ح ي ح ة وسليمه لا نلتفت لا ي م ن ة ولا يسرى بمعنى أ ن نبقى ثابتين متشبثين بهذا متمسكين عاضين عليه حتى ب ا ل ن و ا ج د كنايه عن التمسك و الشديد السديد والرشيد إ ذ ن فينبغي علينا أ ن نعلم هذا ب أ ن ربنا سبحانه وتعالى قال ما تكرم في س و ر ة ا ل أ ن ع ا م كما قال سبحانه وتعالى وان أ ن ه ذ ع م الكريمة الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون هكذا يذكر ابن مسعود أ ن ه كان يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا مستقيما وخط عن يمينه خطوطا ك ث ي ر ة م ت د ا ب ر ة يعني هكذا ق ص ي ر ة م ل ت و ي ة وعن شماله كذلك خط مثل ذلك فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم ف أ ش ا ر إ ل ى ذلك الخط المستقيم قال هذا صراط الله هذا يعني هكذا وصراط ا ل الله سبحانه وتعالى واحد ليست س ر ط ا ك ث ي ر ة وليست سبلا ع د ي د ة إ ن م ا هو صراط واحد وهو مستقيم فينبغي على الناس أ ن يسلكوه ويتبعوه ويستمروا ويستقروا عليه هكذا والحمد لله بينما الخطوط الأخرى والصرط الأخرى أ ش ا ر إ ل ى أ ن هذه الخطوط على كل طريق منها ا ل شيطان يدعو إ ل ي ه بين بمعنى احذروا د ع و ة اولياء ل ش ي ي ا ط ن ا ا ح ذ ر و دعوة و أ الشياطين واحذروا د ع و ة قطاع الطرق الذين يصدونكم عن هذا الصراط كما قال النبي لحذيفه من اليمن لما قال له فهل من بعد هذا الخير خير شر قال نعم قال دعاه على أ ب و ا ب جهنم من أ ج ا ب ه م إ ل ي ه ا قذفوه فيها قلت ص ل ه م ن ا يا رسول الله قال و ا ن ا س بن ج د ت ن ا أ ي هم ب ن و ج د ت ن ا ويتكلمون ب أ ل س ن ت ن ا إ ذ ن فلا يغرنكم بيانهم ولا تغرنكم أ ل س ن ت ه م ولا يغرنكم كذلك دعاؤهم ا ل ا ن ت ن ا ء الى ا ل إ س ل ا م و د ع و ة ا ل إ س ل ا م إ ن م ا نزيل اعمالهم بميزان ا ل إ س ل ا م ا ل كتاب و ا ل س ن ة و أ ق و ا ل ه م بالكتاب و ا ل س ن ة و أ ف ك ا ر ه م بالكتاب و ا ل س ن ة و أ ن يكون فهمهم ب ا ل ك ت ا ب و ا ل س ن ة مطابقا موافقا مسايرا ا شاء الله م كذلك منضبطا كذلك مرتبطا أ ي ض ا بفهم السلف لا يختلف عليه ولا يضاده كذلك ولا ي غ ي ر ه أ ي ض ا إ ن م ا كما قالوا ن ي ن ق ت د ي ولا نبتدي ونتبع ولا ن ت ب ع و نبتدي و ي ر ح م الله او ل أ ز ا ع ل ما قال اصبر نفسك على ا ل س ن ة وقف حيث و ق ت القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واتبع سبيل س ل ف ك ا ل ص ا ل ح ف إ ن ه ي س ع و كما وسعهم إ ذ ن ينبغي على ا ل إ ن س ا ن أ ن يسلك هذا ا ل س ر ا ط الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب ه ولذلك, ولذلك أ ق و ل اذن فلا شك أ ن ه لا سبيل لفهم الكتاب لفهم الكتاب الا ك ت ب إ ل اذا إ كان على ا ل س ن ة لا يستغنى بالكتاب عن ا ل س ن ة بمعنى ينبغي لو الخوارج لما تعرفون أ ن الخوارج لا يعودون إ ل ى ا ل س ن ة وان الخوارج لا يحتجون كذلك ب ا ل س ن ة و أ ن ه م أ ي ض ايضا أ حتى في ا ل ق ر آ ن ي أ خ ذ و ن المتشابه وبه يستدلون ويحاجون كذلك هؤلاء الضالون الذين اليوم ل ل أ س ف الشديد أ ص ب ح ت لهم صيحات ولهم غارات وجولات ا ن س أ ل الله ا ل س ل ا م ة منها هؤلاء الذين اساول ا ل إ س ل ا م واسال و ا ل ق ر آ ن واسال و ا ل س ن ة يعني هؤلاء والنبي ص ل حذر منهم وحذر من الاغترار بهم ل أ ن ه إ ذ ا سمعهم الرجل يكون ضعيفا في العلم ي ك وبضاعته ن ضعيفا العلم في و كذلك مزجاه من علوم الدين فيؤثرون يخاطبونه بخطاب عاطفي ويخاطبونه بخطاب عقلي فيكون سبب الضلال وسبب كذلك الانزلاق و ا ل ا س ت ز م ا ل أ ن ه يسمع لقولهم و أ ن ي ق و ل تسمع لقولهم و إ ن من البيان الى السحره اما لو تتبع الكتاب و ا ل س ن ة و ترجع للكتاب و ا ل س ن ة و تحتج بالكتاب و ا ل س ن ة و كل من زعم أ ن ه يعني يقول بشيء تقول ما م ن ز ل ة ذلك وما أ ث ر ذلك وما موضع ذلك وما ذكر ذلك وما حكم ذلك في الكتاب و ا ل س ن ة فالكتاب و ا ل س ن ة يا إخوان لا بد أ ن يجعلهم ا ل إ ن س ا ن الميزان الذي يزن به كل ا ل أ ش ي ا ء والكتاب و ا ل س ن ة لا بد أ ن يجعلهم المعيار الذي يكون به يعني هذا المعيار الصحيح ليعرف الناس من أ ي عيار هم ويعرف الاعتبار الذي يعطيه ويمنحهم ويملحه إ ي ا ه مثلا حتى نعرف الضال لكونه ضل عن كتاب ا ل س ن ة قال ابن تيميه ة من فارق يفارق الدليل ضل السبيل الذي ا ا ظل ل ب ك ت السنة يا فلا بد للمهتدين فلابد ولا بد للصادقين ولا بد للملتزمين المستقيمين ولا بد لهؤلاء الراشدين يعني أ ن يكونوا دائما و أ ب د ا ينطقون بالكتاب و ا ل س ن ة ويدعون ذ ك بالكتاب ر و والسنة و ن الناس ي الناس إ ل ى الكتاب و ا ل س ن ة ويحكمون بين الناس بالكتاب و ا ل س ن ة فهما س ب ي ن النجاه و س ف ي ن ة الخلاص سفينة النجاة ك س ف ي ن ة ن و ع الكتاب و ا ل س ن ة لما قال مالك ر ح م ة الله عليه يشير ل ى ا يذكر ا ل س ن ة فبذكره ا ل س ن ة يذكر ا ل ق ر آ ن الكريم هذا هو أ ه ل ا ل س ن ة لما يذكرون ا ل س ن ة ل أ ن ا ل س ن ة تذكر الناس ب ا ل ق ر آ ن وتختم ا ل ق ر آ ن وتفسر ا ل ق ر آ ن لا يستغنى عنها عن ا ل ق ر آ ن هكذا بكل ص ر ا ح ة بل هي ق ا ض ي ة و ش ا ر ح ة والحمد لله حقا ا ل س ن ة جاءت يعني م ن ز ب ت ه ا من ا ل ق ر آ ن كما ب ي ر العلماء أ ن ه ا جاءت م ؤ ي د ة لما جاء بها ا ل ق ر آ ن من ا ل أ ح ك ا م والشعائر والشرائع ك ا ل ص ل ا ة التي أ م ر بها ا ل ق ر آ ن أ م ر ت بها ا ل س ن ة و ا ل ز ك ا ة والصيام ونحو ذلك وغير ذلك من هذه ا ل أ ح ك ا م وجاءت كذلك م ف س ر ة م ف س ر ة لما جاء ب ا ل ق ر آ ن الكريم كما قال سبحانه وتعالى لتبين للناس ما انزل اليهم ففسر ف يعني ففسرت المجمل وبينت ّ كذلك المبهم وقيدت ف س ر ت كذلك المشكل و كذلك المطلق وخصصت كذلك العام و ن ح و ذلك ت أ ت ي كذلك ا ل س ن ة ا ل س ن ة ز ا ئ د ة على ما في ا ل ق ر آ ن ا ل ك أ ي م اي باحكام جائد على ذلك فينبغي ل ل إ ن س ا ن أ ن يتبع ذلك و ي أ خ ذ بذلك ويعمل بذلك ويلتزم كذلك يا إخوان كما, كما جاء في القران س ن النهي ة أ و ل ل في ا ق آ ن ك م جاء ا في ل ق ر آ الكريم تحريم جمع الرجل بين زوجته و أ خ ت ه ا وذلك لقوله تعالى و أ ن تجمع بين ا ل أ خ ت ي ن إ ل ا ما قد سلف جاء في ا ل س ن ة النهي وتحريم أ ن يجمع الرجل أي اي ل ز و ج أ الزوج بين ا ل م ر أ ة وعمتها وبين ا ل م ر أ ة وخالتها وكذلك جاء تحريم كل يلي تحريم كل ذي نب من السباع وذي نخب من الطين و ل ح و ذلك هكذا إ ذ ن هذه ا ل س ن ة والحمد لله يا رب العالمين هي ا ل ش ا ه د ة و هي ا ل ق ا ض ي ة و هي ا ل م ف س ر ة ف إ ذ ا ي ن ب غ ي ل م ا اختار ا ل إ خ و ا ن موضوع ارجو ل ع ل ك ت ا ب ا ل س ن ة بمعنى ي ن ب غ ي على الناس ل أ ن ه قد يجع ي ي تمها ص ي ح ا ت أ و دعوات أ و ن ك ا ء ا ت ا ل م ض ل ل ي ن والفاسدين المفسدين من ا ل ذ ي ن يقولون ان يكون هناك ارض ق و ل و ن ا ا ك ارض ي ل ن ان هناك ارض ي ق ل و ن ان هناك ارض يقولون ان ه ن ا م ارض يقولون ان هناك ا ر ي ة و ل ن ان هناك ر ع ي ة و د ي ن ي ة ليست م س أ ل ة ش ك ل ي ق و ل ي س ت ق ض ي ق ث ان و ي ة ل ا ل ا ل ا إ ن م ا ه ي ك و ه ا ر ض يقولون لم يتبع الكتاب و ا ل س ن ة ولم ي أ خ ذ بهما بالكتاب عفوا اعني ب ا ل س ن ة ف ا ل ي لم ي أ خ ذ بالسنه لم ي أ خ ذ بالكتاب ل أ ن في الكتاب ا ل د ع و ة إ ل ى الرجوع ل ل س ن ة وتفسير ا ل ق ر آ ن ب ا ل س ن ة و أ ن هذه ا ل س ن ة ت ج ا ت ه ف ص ي ر ه له وكذلك في ا ل س ن ة ا ل د ع و ة إ ل ى ذلك ولذلك ترون أ ه ل ا ل س ن ة يرجعون للكتاب ك ت ا ا ب و س يستقلون ن ة ولا لفهم ل ا و ا ل س ن ة ولا يستقلون أ ي ض ا لا يستغنون أ ي ض ا عن فهم الكتاب و ا ل س ن ة عن فهم السلف لا بد م فهم كتاب الله وفهم س ن ة رسوله صلى ل ل ا عليه وسلم الله على أي فهم كتاب وكذلك مراده النبي سنة رسول صلى الله عليه وسلم من الاستدلال ولا بد كذلك من الاعتماد والاستمداد كل ذلك من الكتاب و ا ل س ن ة و إ ل ا تذكرون ذلك الخارجي الذي جاء أ ي و ب الخوارج ينازع يجادل عمر بن عبد العزيز يعني في السنه ة لا ا ي ن في حجيه السنه ة يعني ي ج ا د فتوبخ ي ذلك ف فقال ل يا يعني كانوا يريد ي كانوا أن و ق يا هؤلاء يا أ ي ه ا الناس ما لكم لا تعقلون أ ي ن في الكتاب صفه ا ل ص ل ا ة و ك ي ف ي ة ا ل ص ل ا ة وعدد ركعه ا ل ص ل ا ة بمعنى يا عباد الله الله سبحانه وتعالى الذي امركم بذلك وشرع لكم ذلك وخاطبكم بذلك أ ن ز ل الكتاب و أ ن ز ل الكتاب على نبيه واوحى كذلك إ ل ى نبيه بما يفسر به كتابه وربنا قال عنه صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إ ن هو إ ل ا وحي يوحى علمه ا ل شديد القوى ك بكل ص ر ا ح ة وينذرون كذلك ويزجرون وينهرون يحذرون من هؤلاء ا ل ق ر آ ن ي ي ن الضالين أ و حتى بعض الطوائف ك ا ل م ع ت ز ل ا ء الذين لا يحتجون ب ا ل ق ر آ ن والرافضه الذين يحتجون ب ا ل س ن ة هكذا والرافضه كذلك الذين تعلمون وتعرفون م و ق ف ا م ن ا ل س ن ة والخوارج كذلك الذين ت ع ر ف و م م و ق ف ا م ن ا ح ت ج ا ج ب ا ل س ن ة يحذرون من هؤلاء و أ م ث ا ل ه م ويزجرون الناس, الناس وينهرون الناس ويؤلفون ويوبخون من فيه يعني أ س ب ا ب ذلك أ و دواعي ذلك يعني حتى لا تكونوا وحتى لا تصير بكم الامر وحتى لا يقع لكم ويحصل لكم ما حصل لهؤلاء فاتقوا شبهاتهم واتقوا ضلالاتهم واتقوا مناهجهم واتقوا مسالكهم واتقوا كذلك دعواتهم فكم ه ؤ ل ا ء ف من أ ن ا س يزعمون بحماسهم وعاطفتهم واعصابهم ونحو ذلك من هذه ا ل أ ش ي ا ء ا ل ش ك ل ي ة يعني ا ل و ا ق ع ي ة غير ا ل ص ر ي ح ة بل حتى ليست و ا ق ع ي ة إ ن م ا نقول أ م و ر وعوامل ن ف س ي ة و ع ا ط ف ي ة التي ينبغي هذه كلها أ ن تكون خ ا ض ع ة و أ ن تكون ن ا ش ي ة و أ ن تكون م و ا ف ق ة و أ ن تكون و ا ق ف ة كذلك عند الحدود ا ل ش ر ع ي ة أ ل م يقل الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أ م ر ه أ ن ت ص ي ب ه م فتنه او ي ص ي ب ه م عذاب أ ل ي م ولهذا كما قلت لكم ك ا ن ا ل س ل قال إمام مالك ل م كما إمام ا س ن ة س ف ي ن ة نوح يريد ان يقول الكتاب و ا ل س ن ة س ف ي ن ة نوح من يريد الخلاص و ا ل ن ج ا ة فعليه أ ن يركب في هذه ا ل س ف ي ن ة مثلما ركب قوم نوح أ ي من آ م ن معه يعني هكذا من آ م ن معهم قله وما آمن, وما امن به ان آ م ن ل و إ ل ا قليل الذين آ م ن و ا ب د ع و ة نوح وركبوا معه في ا ل س ف ي ن ة كانوا قليلين المهم ق ا ل يعني كما قال ا ل س ن ة س ف ي ن ة نوح أ ي نقول الكتاب و ا ل س ن ة و م ا س ف ي ن ة نوح من ركبها نجا ومن تخلف, تخلف. أ ي لم يركب غرق بكل ص ر ا ح ة ل أ ن ه لا سبيل ل ل ن ج ا ة إلا تلك السفينة في ع ه د نوح ي ا ك ذ ل ك ل الانسان س ب ي ل ل ن ج ة في ع ه د ا هذا إلا اتباع الكتاب قد يقول إنسان ما ثمرات ذلك ثمرات ذلك كثيره ثمرات ذلك أ و ل ا الحمد أ ن ناخذ ب أ س ب ا ب ا ل ه د ا ي ة و ب أ س ب ا ب الصلاه ح ما شاء ل ل و ع ب ا د ة الله حق ا ل ع ب ا د ة و ط ا ع ة الله في أ م ر ه و ط ا ع ة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك وان فيها يعني في ر ج و ع الكتاب و ا ل س ن ة والعصمه ان شاء الله من الوقوع في هذا الاختلاف ومن الوقوع في هذا الضلال ونها أ كذلك إ ن شاء الله ت ح ص ل ك م ا قلنا بهما الهدايا التي ن س أ ل الله تعالى إ يهنا ا ا س أ ل ل ل ه ه أن ي ي ك ا و ل ن ا ي ه ي ن ا ل ص ر ا ط ا ل مستقيم فبلكي تبدي ب ا ع ب ك ا ل ك ت ا ب و ا ل س ن ا و ر ج و ع إلى ا ل ك ت ا ب و ا ل س ن ة رجوى ان ص د ق ا و ع و د ة خ ا ل ص ة ص ا ل ح ة يعني هاي ذ ح ص ل لك الهدايا ل س ل ا م و ا ل س ل ا م ة و ا ل ن ج ا ة من أ س ب ا ب الضلال و أ ن ه ك ذ ل ك بتمسكك و ا ع ت ا م ك و ع و د ت ك إلى ا ل ك تتبع ا سكانها ي ع ن ي بكل ص ر ا ح ة فإن في ذ ل ك إن ش ا ء الله ن ج ا ت و ف ك ك ا ع ن سبل ا ل ش ي ط ا ن ا ل ذ ي ن خ ا ل و ا ا ل ك ت ا ب و ا ل س ن ة ك ا ن و ا ي ع ن ي د م ا تتبع ي سكانها ل ل ذ ي وعندما ويزخرف و ي ز ي ن ل ه م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 فان في الكتاب والسنه سيعني وارجع اليهما سبيل الوقايه من الفتن وهذه الفتن التي تعصف بذي الديار والامصار والاقطار نسال الله السلامه منها ما ظهر منها وما بطن اذن فهمت كما الذي يعصمك كم من, كم من هذه الفتن التي يخشى الناس ضررها و ي ت ق الناس خطرها وشرها ولذلك ا س ن تكون إن شاء الله والمنع إن ة العصمة والحماية ك شاء الله شاء الله بإذن قادما ل م البخاري في ك ت احد ب ه في أ كتبه ك ت الاعتصام ب ا بالكتاب والسنه ة من أراد أن ن أراد يعصى ف س من, من الشر والخطر والضرر والهلاك الذي يمكن ن يخشاه فيها في دنياه وفي حياته فعليه أ ن يتمسك فعليه أ ن يحمي نفسه فعليه أن يحفن نفسه أن ويمنع أ ن نفسه بالكتاب و ا ل س ن ة ف إ ذ ا اتخذهما واقيا أ و ح ف م ا حصينا او ركنا ركينا أ و سدا منيعا فتحصل له ا ل م ن ا ع ة وتحصل له ا ل س ل ا م ة وتحصل له ا ل ن ج ا ة ويتحقق له الصلاح و ي ت أ ت ى له ب إ ذ ن الله تعالى انت له كذلك وفي كذلك اتباع الكتاب و ا ل س ن ة كما قلنا هو يعني إ ق ا م ة دين الله كما أ ر ا د الله واتباع دين الله سبحانه وتعالى وتطبيقه وتحصيله على مراده وكذلك ب ا ل ع و د ة للكتاب و ا ل س ن ة يستعيد الناس عزهم وعزتهم ويرفعون س ت ع ي ي د و و ن الذل والهوان عن أ ن ف س ه م ل أ ن ه كما قال عليه ا ل ص ل ا ة ك م ا في حديث وجعل الذل والصرار على من خالف أ م ر ي فهذا الذل و الصغار الذي أ ص ا ب الناس لكونهم خالفوا الكتاب و ا ل س ن ة واتباع ت ر و العودة ا إلى ل ك ا و ل س ن ة و ا ت ب الكتاب و ا ل س ن ة ل ل أ س ف الشديد ويزعمون أ ن ه م من أ ص ح ا ب الكتاب و ا ل س ن ة ويحبون ا ل كتاب و ا ل س ن ة ويرجعون ل كتاب و ا ل س ن ة لا ل ا بد أ ن يكون في واقعك كما هو على لسانك كذلك تؤكده جوارحك وتؤكده حياتك في س غ ا ئ ر ا ل أ م و ر ف ض ل عن كبارها بكل ص ر ا ح ء ولو في م س أ ل ة د ق ي ق ة كما قال سفيان ا ل ث و ر ي إ ذ ا استطعت, استطعت ان لا تحك ر أ س ك إ ل ا ب أ ث ا ر ت ف ع ل حتى حك ا ل ش ع ب يعني و إ ذ ا استطعت أ ن لا تستغني أ ن لا تفعل ذلك إ ل ا بعد علمه و م ع ر ف ة آ ث ا ر الشرع في ذلك فان ذلك ينفع أ و كقوله وصلى الله عليكم ه الحديث ذلا ع ي في ن لن ر ح د ينزعه ث في عليكم آخره الله قال صلت ذل ل عنكم حتى ترجعوا إ ل ى دينكم هذه بعض ا س ت م ا ر و ا ل آ ث ا ر ا ل ح س ن ة التي يجدها المسلم في حياته عند ع وفي د ت ه و أ خ ر ى أ ي في الدنيا و ا ل آ خ ر ة عند عودته الى الكتاب و ا ل س ن ة وفي اتباعه ا ل ك ت ا ب و ا ل س ن ة و إ ل ا ف إ ن اتباع الكتاب والسنه ة ف م سبيل الصلاح ودليل الفلاح أ م ا مجانبتهما ومخالفتهما ف إ ن ه طريق الضلال والزيغ والانحراف و الهلاك و النار كما قال عليه ا ل ص ل ا ة و ا ا ل ل س م به أ خ ت م هذه ا ل ك ل م ة لما قال عليه ا ل ص ل ا ة و السلام في حديث ا ل ع ر ض ا ن النافع والمانع بإذن أن والنجاح الدنيا منع من والانحراف ذلك الحديث الجامع النافع الماتع بإذن الله تعالى أن يجمع جمع أصول الخير وأسباب السعادة في الدنيا والآخرة وكذلك منع من الزيغ وأسباب يجمع في ومنع من الخسران والهلاك ورواه ح ي ث قال ا ل ع ب ب ا أ س ر العرباظ سارية ي أي أبو نجيح أبو نجيح العرباض السلمي ة أبو أبو ابن عقوا و ذ ابو الحديث النووذ ا ل ذكره ع ي ن ن ا ل و جعلوا ي الأربعين ليحفظها ة تلك المختار المنطقات الناس هذا أ ح داود تلك ل أ ر ب ع ي ن ر و أبو ا ه ا و د و أ ح م د وابن ماجه وقال ا ل ت ر م ي و الترمذي حديث حسن صحيح وغيرهم المهم قال ا ل ع ر ض ا ت به أ خ ت م يا إ خ و ا ن ك أ ن ن ي أ و ص ي ك م بهذه ا ل و ص ي ة و ك أ ن ن ي أ ج ع ل خ ا ت م ة هذه الكلمه و أ ع ت ذ ر لكم مسبقا إ ن حصل هنالك ارتباك ل أ ن ن ي فيعني في بكل ف ة يعني في مجلس أ ج ل س و أ ل ق ي عليكم هذه ا ل ك ل م ة ت ل ب ي ة لرغبتكم و ا س ت ج ا ب ة ك ذ لدعوتكم ك ل و ت ع ا و ن معكم في هذه ا ل د ع و ة ا ل م ب ا ر ك ة قال العرباض وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم م و ع ظ ة وفي ر و ا ي ة ب ل ي غ ة بليغه وذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقالوا يا رسول الله ك أ ن ه ا م و ع ظ ة مودع ف أ و ص ن ا ك أ ن ه ا موعظه مودعه ا ل كانها ل م ت كلمات العبارات والنبارات ومن خلال الكلمات. شاء الله نحس بأنها وصيه مودعه من ن من الناس ل بعد س ي واللقى كأنها وصية ولهذا استجمع ولهذا استوفى هذه الكلمات من خلال التوجيه فقالوا يا رسول الله ك أ ن ه ا موعظه ودين فاوصينا قال أ و ص ي ك م بتقوى الله والسمع و ا ل ط ا ع ة ولو ت أ م ر عليكم عبد حبشي ك أ ن ر أ س ه ز ب ي د ة ف إ ن ه من يعش بعدي فسار اختلافا كثيرا كما و ح ا ص ب خلاف بين المسلمين قد تجدهم في المسجد الواحد ويحصل بينهم خلاف فيكونون طرائق قدادا و أ ص ب ا ط ا امم وجماعات م خ ت ل ف ة واتجاهات م ت غ ي ر ة م ت ب ا ي ن متضادة وو ولعلك تجدهم كذلك متناكرين و إ ذ ا التقوا م ت ذ ا ب ر ي ن إ ل ى غير ذلك س ا ل الله السلامه لا, لا انما هذه كلها كما قال سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا ن ع م ة الله عليكم إ ذ كنتم أ ع د ا ء ف أ ل ف بين قلوبكم ف أ ص ب ح ت م ب ن ع م ة إ خ و ا ن ا الكتاب و ا ل س ن ة يجمعون بين عقول الناس و ا ل س ن الناس وقلوب الناس و أ ع م ا ل ه م و أ ح و ا ل ه م ومعتقداتهم ا بل يجمعون بينهم ظاهرا وباطنا حسا ومعنى قولا وفعلا وحالا والى غير ذلك من آ ث ا ر وثمار الاعتصام بالكتاب و ا ل س ن ة المهم قال فانه من يعش بعدي فسر اختلافا ك ث ي ر ا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ع ب وحسن ا عليها بالنواجد هذا أمر للتمسك وحسن التمسك اي اخذ بها بحزم وعزم وقوه ونشاط وصدق وحق يعني لا ينبغي ا ل ا س ت ه ا ن ة والاستخفاف والتهاون يا يحيى خذ الكتاب ب ق و ة ف إ ذ ا كذلك ينبغي نحن أ ن نتمسك وهذا الاستنساخ يعني ا ل أ خ ذ به واتباعه والعمل به و ا ل ا س ت ق ا م ة والدوام والثبات عليه هكذا يكون ا ل إ ن س ا ن متمسكا و آ خ ذ ا كذلك ومتمس ومتشبثا به المهم عض عليها ب ا ل ن و ا ج د أ م ر ه م بسبيل النجاح وطريق الخلاص ن ش أ الله وبما يصلحون يعني الحمد لله وفي ا ل لله ح م د و نفس الوقت حذرهم من نواقض ذلك ومفسدات ذلك و أ س ب ا ب زوال كل ذلك ع ل ى وهو ان يحدثوا في دين الله ما, أنزل ما لم ينزل الله به من سلطان ما لم يشرعه الله أ م لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم ي أ ذ ن به الله فحذر من البدع والبدع أ م و ر ه ا خ ط ي ر ة و أ ض ر ا ر ه ا بالتحذير والزجر ج د ي ر ة ل أ ن البدع يا إ خ و ا ن ت ه ر ك م أ و ل ما ترونها ولكنها تضركم إ ذ ا وقعتم فيها ولابستموها أ و و ا ق ع ت م ه ا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدع وذرائعها وانكر على الناس إ ث ي ا ن ه ا فقال و إ ي ا ك م هذه ص ي غ ة تحذير تتضمن النكير قال و إ ي ا ك م أ ي تحذير يحذرك من, و... من ع ا ق ب ة ذلك ويحذرك من خ ط و ر ة ذلك وشر ذلك حيث اعتبر في حديث آ خ ر حديث جابر بن عبد الله لما قال و خير الهدي هدي محمد وشر ا ل أ م و ر محيزاتها إ ذ ن يحذرك من شر البدع والبدع شر يا إخوات لا خير فيها لا تغروا انفسكم ولا تكذبوا على أ ن ف س ك م فالبدع ضلالة, ضلاله وان ل راها الناس ح س ن ة وشر و إ ن ر أ ى ا ل ن ا س خير ويرحم الله م ا ل ك لما قال و ن ب ت د ع ب ا ل إ س ل ا م بدعه يراها ح س ن ة فقد زعم ان رسول قد خال ا ل ر س ا ل ة قال تعالى اليوم أ ك م ل ت لكم دينكم و أ ط م م ت عليكم نعمتي ورضيت لكم ا ل إ س ل ا م دينا ثم قال وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا ولن يصلح آ خ ر هذه آل ا ل أ م ة إ ل ا ما أ ص ل ح أ و ل ه ا أ و ل ا يصلح آخر ه ذ ه أولها الأمة إلا أصلح و قرا أ ت و ج واياكم ص ل ح آخر هذه ل إلا محدثه الامور ف إ ن كل م ح د ث ة بدعه وكل ب د ع ة ضلاله وكل ضلاله الله ن س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن يرزقنا ا ل ع و د ة ا ل ص ا د ق ة إ للكتاب ى ا و ا ل س ن ة والاتباع الصادق ك ذ ا يعني ظاهرا وباطنا حسا ومعنى س ي ر ة و س ر ي ر ة و م س ي ر ة أ ي ه ا ا ل إ خ و ان أن يرزقنا اتباع الكتاب و ا ل س ن ة في كل ا ل أ م و ر وفي كل المسائل وفي كل ا ل أ ح ك ا م وفي كل الشعائر هكذا ينبغي أ ن نكون متبعين حتى نسلم من فتني هذا الزمان وحتى ننجوى من أ خ ط ا ر هذا الزمان ونصفر إ ن شاء الله تعالى ب أ س ب ا ب ي و ن ل ج كذلك أ ب و ا ب ا ل و ق ا ي ة والنجاح والخلاص من هذه الفتن و ن ل ج أ ب و ا ب النجاح و ا ل م ف ا ز ة أي يوم القيامة فمن س ح ز ح عن النار وادخل ا ل ج ن ة فقد فاز فسبيل جهنم وذرائع جهنم وما يوصل إ ل ى جهنم البدع و م خ ا ل ف ة الكتاب و ا ل س ن ة ومشاقه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 ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ل ي ت ن ت خ ذ ت مع الرسول سبيلا يا وإذا لقد ي ي خليلا ت أتخذ ن فلانا لم ل أ ض ل ن ي عن الذكر بعد إ ذ جاءني وكان الشيطان ل ل إ ن س ا ن خذولا وكذلك سبيل, الجنة سبيل الجنة السنه ج ة سبيل وسبب ل ل إن شاء ا وباب كذلك الجنة أنك تتبع كتاب بها الجنة السنة كذلك أنك إلى أن يفضي وينتهيان بك إ ل ى دخولها بسلام و ن س أ ل الله سبحانه وتعالى ذلك ف ن س أ ل ه أ ن يحيينا على الكتاب و ا ل س ن ة و أ ن يميتنا عليهما فبهما ت ك وعليهما ن و تكون الحياة وبهما وعليهما تكون خ ا ت م ة الحياه ة كما كما قال سبحانه وتعالى قل ن ا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له و ب ذلك أ م ر ت و أ ن ا أ و ل المسلمين وصلى الله على محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم تسليما كثيرا و ا ل م ع ذ ر ة يا إ خ و ا ن إ ن ك ن ت قد أ ط ل ت فجزاكم الله خيرا وبارك الله لكم كذلك على صبركم وجلوسكم و ل س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن يجمعنا و إ ي ا ك م وصلى الله على محمد و على آ ل ه و صحبه وصلى ت س م ي م ا كثيرا و سبحانك اللهم و بحمدك أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت أ س ت غ ف ر ك و أ ت و ب اليك و السلام عليكم و ر ح م ة الله و بركاته جزاكم الله خيرا يا شيخ و أ س أ ل الله أ ن يبارك لكم في وقتكم و علمكم ونستفيد ي ف في الجزائر الحبيبة وفي فيما ع بعد معكم بكم الحبيبة إخوانكم ونتمنى إن إن الجزائر غيرها شاء الله لقاء فيما بعد معكم إن شاء الله ن لت... ل من علمكم و... وأدابكم ونصائحكم أ ا ب ك م و جزاكم الله خيرا ك يبارك فيكم السلام عليكم الله. السلام عليكم م السلام السلام الله Il y t p o p s a v le m C'est possible, c i t c je ne v a i s pas traduction. Les f r è r e je suis désolé pour la traduction.